বুক টু চৌষ্টি আরবাহতিত নাকারাত্মক বাক্য অস্বীকার এক আমি এই শব্দটা বুঝতে পারছি না لا افهم الكلمه لا افهم الكلمه ami ei لا ta bujhte parchina la afham aljumla la لا aljumla ami ei mane المعلم المعلم اپనికి শিক্ষককে বুঝতে هل انت تفهم المعلم هل انت تفهم المعلم ها আমি نعم افهمه جيدا نعم افهمه جيدا শিক্ষিকা المعلمه المعلمه আপনি কি هل أنت تفهم المعلمة؟ هل انت تفهم المعلمه ها আমি তাকে ভালোভাবে نعم أفهمها جيدا نعم افهمها الناس. الناس. هل انت تفهم الناس هل انت تفهم الناس نا لا لا افهمهم بشكل جيد لا، لا أفهمهم بشكل جيد مي بنده الصديقة، الصاحبة الصديقة أبنرك كونو مي بنده أتحي؟ هل لديك صديقة؟ هل لديك صديقة؟ ها، أتحي نعم، لدي صديقة نعم، لدي صديقة مي الابنة الابنة أبنر كنو مي آتي هل لديك ابنة؟ هل لديك ابنة؟ نا، أمار كنو مي ني لا، ليس لدي ابنة لا، ليس لدي ابنة